سكه كيف شوي برادو لله سكه بس شوي آه آه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا يقول القرط برحمه الله لكن الله يشهد في الكلام حذف دل عليه الكلام كأن الكفار قالوا ما نشهد لك يا محمد فيما تقول فمن يشهد لك فقال الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله لما تضمن قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى آخر الآيات إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر ذلك من المشركين وأهل الكتاب قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزله أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، نسمع لكلام اهل العلم بشهادة الله لنبيه بأنه نبي صادق حق، الشوكاني يقول رحمه الله، وشهادة الله هي ما يصنعه من المعجزات الدال على صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبر به من هذا انتهى كلام الشوكاني إذن ما خلصت كلام الشوكاني في شهادة الله أن الله أعطاه المعجزات الآيات التي تدل على صدقه الشيخ ابن عثمين رحمه الله يقول شهد الله لنبيه بالرسالة شهادة قولية وشهادة فعلية أما الشهادة القولية فهي قول هنا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما الشهادة الفعلية فهي تمكينه من إبلاغ الرسالة ونصره على أدائه لأن الله لن ينصر أحدا على باطل نصرا مؤبدا أبدا انتهى إذن انتصار النبي عليه الصلاة والسلام على أدائه وهذه الايات كلها تدل على ماذا على صدقه وشهاده الله عز وجل لنبيه فنصره ومكنه واعطاه من الايات والمعجزات ادل على نبوته عليه الصلاه والسلام لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه قال العلماء وفي هذا تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية للرسول كيف ذلك كانهم كذبوه فقال الله له يكفي شهادة من شهادة الله عز وجل والله يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في آيات أخر قال الله تعالى ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون نعم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه اختلف العلماء رحمهم الله بمعنى أنزله بعلمه نسمع لابن كثير وابن القيم والسعدي فإنما مختار هذا القول يقول ابن كثير رحمه الله أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء طبعا ميزة من كثير في التفسير وهذه ميزة أمتاز بها ابن كثير إنه يجمع الأقوال جميعا هذه ميزة ترى في المفسر ميزة بالمفسر ابن كثير تفسير ابن كثير كتب الله له القبول كتاب عظيم كتاب رائع من مميزات هذا الكتاب هذه الميزة أنه يجمع الأقوال لو تذهب لكتاب تفسير آخر يقول في المسألة أربعة أقوال في المسألة ثلاث تقال ابن كثير يجمعه. مثل هذا الكلام يعني كلام بن كثير هنا تقريبا ذكر ثلاثة قوال أو قولة ابن القيم رحمه الله يقول أنزله بعلمه أي أنزله وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر نفس كلام بن كثير بس بن كثير في تفصيل أوسع موسع فابن القيم يقول أنزله بعلمه أي وفيه علمه الذي لا يعلمه البشر فالباء المصاحبة وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله أطلع نبيه على أشياء لم يطلعها إلا الله عز وجل ما يمكن يطلع عليها بشر إلا بإذن الله تبارك وتعالى نعم أي وفيه علمه الذي لا يعلمه بشر وقيل أنزله بعلمه أي صادرا عن العلم وهذا لا شك فيه هذا لا شك فيه فإنه لا يمكن يصير شيء في الكون إلا بمن بعلم الله تبارك وتعالى والملائكة يشهدون بماذا بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله لك طيب ماذا نستفيد من إخباره تعالى بشهادة الملائكة ماذا نستفيد نستفيد أن الله شهد الملائكة لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه فإن الأمور العظيمة من يستشهد عليها؟ الخواص فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص من يعطينا آية نفس ذلك في سورة العمران؟ نعم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد ذكرنا في تفسير صورة العمران أن هذه تدل على فضل العلماء وتدل على فضل الملائكة حيث قرنهم بشهادة من؟ شهادة الله عز وجل والمشهود عليه كلمة التوحيد والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شاهدا فشهادته تعالى تغنيك وتكفيك وإن لم يشهد غيره يقول الخازر رحمه الله يعني وحسبك يا محمد أن الله يشهد لك وكفى بالله شهيدا وإن لم يشهد معه أحد غيره ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة أهل الكتاب له فإن الله يشهد له والملائكة كذلك من فوائد الآية إثبات الشهادة لله ومن فوائدها عليكم السلام إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من فوائدها أن القرآن كلام الله من فوائدها أن إنزال الله للقرآن كان بعلمه وفيها إثبات الملائكة ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقه إلا طريقة جهنم خاردين فيها بداء وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا بكل ما يجب الإمام به لمن بالله وملائكته وكتبه كفروا بذلك وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله أي سعوا في صد الناس عن اتباعه عن اتباع النبي ورقلته عن دين الله عز وجل طيب وصدوا أنفسهم لا باب ولا فصدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله أي عن طريق الله وعن شريعة الله عز وجل قد ضلوا ضلالا بعيدا أي قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما واسعا يقول السعد رحمه الله وأي ضلال أعظم من ضلال, من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان ثم قال إن الذين كفروا وظلموا عاد الله عز وجل فقال إن الذين كفروا بالله وبرسوله كما سبق وظلموا كفروا واضح ظلموا قيل ظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله ظلموا لم ظلم وقيل ظلموا محمدا بكتمانهم لنبوته ظلموا لم ظلم وقيل ظلموا أنفسهم بكفرهم أقوال كم؟ ثلاثة هل هناك مانع من جميعها؟ لا لأن الظلم أبو عيسى في اللغة النقص النقص لغة النقص الظلم في اللغة النقص ولم تظلم منه شيئا ما معنى ولم تظلم منه شيئا؟ ولم تنقص منه شيئا واصطلاحا وضع الشيء في غير موضعه فمن ظلم نفسه بالكفر كفر قد ظلم نفسه يعني الانسان حينما يكفر الان أو يذنب أو يعصي ظلم نفسه لا قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وظلموا محمد كتموا نبوته وظلموا غيرهم بصدهم عن سبيل الله الذين ينشرون الفساد ويزرعون الشبهات وينشرون الشبهات ويسعون ليلا ونهارا صيفا وشتاء بكل الوسل بكل الوسائل بصد الناس عن دين الله ظلموا أنفسهم ظلموا لما ما ظلموا ظلموا الناس ظلموا الناس لم يكن الله ليغفر لهم سؤال أليس الكافذة تاب يتوب الله عليه معرف إن الله عز وجل تاب على طوائف من الكفار كثير تابوا توبة صادقة فما معنى لم يكن الله ليغفر لهم إيه نعم إذا ماتوا على ذلك أو لا يوفقهم للتوبة أما من تاب فقد تاب الله عز وجل عليه وقد مات وقد تاب طوائف من الكفار وتاب الله عز وجل عليهم ولكن معنا لم يكن له ليغفر لهم إذا ماتوا على الكفر أو لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم وليس معنا لا يغفر الله لهم إذا تابوا لا من تاب تاب الله عز وجل عليه مهما كان عمله ولا ليهديهم طريقاً ما نوع الهدية توفيق لأن هداية البيان هذه لابد تصل لكل شخص وإلا ما يعذب أليس كذلك فهداية البيان لابد تصل لكل شخص وإلا ما يحكم منه يعني ظالم أو كافر حتى تأتي دعوة الرسل فهنا ولا ليهديهم طريقاً أي لا يوفقهم فالهدية هنا هداية توفيق ما يوفقهم الله عز وجل إلا طريق جهنم اسمه من أسماء النار سميت بذلك لغلظها وبعد قارها خالدين فيها أبدا أي أبدا الآبدين ودهر الداهرين ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا وهذه آية من ثلاث آيات ذكر, بها، ذكر فيها أبدية النار كم آية؟ ثلاث آيات في القرآن ذكر فيها أبدية النار النار الآية الأولى هذه في سورة النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا والموضع الثاني في سورة الأحزاب قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قال فيها خالدين فيها أبدا الآية وفي سورة الجن قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا معتقد أهل السنة والجماعة أن الكافر إذا مات على كفر مخلد في نار جهنم والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان هذا معتقد أهل السنة والجماعة وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك ما هو تخليدهم في جهنم لا يصعب عليه ولا يستعظمه قال السعدي أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأوا لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحال التي اختاروها لأنفسهم. من فوائد الآيات ضلال من كفر وصد هو وصد غيره عن طريق الحق. من فوائد الآيات أن الضلال ينقسم إلى قسمين قريب وبعيد وهذا معروف. الذنوب تنقسم صغائر وكبار. الكفر ينقسم والنفاق نفاق اعتقادي. ونفاق عملي أيضا الضلال هل الكفر على درجة واحدة؟ لا هل, هل النفاق على درجة واحدة؟ لا فمثلا الكافر أو الضال الذي ظل بنفسه ليس كالضال الذي ظل بنفسه ويظل غيره هذا أمر معلوم أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسدود عنه باب التوفيق ومن فواج الآيات أن الكافر لا يوفق للهدى من فوائد الايات إثبات الخلود الأبدي للكفار في نار جهنم خلود فلا موت أهل النار حديث خلود فلا موت أهل الجنة من فوائد الايات أن كل شيء يسير على الله عز وجل ثم قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما <تصفيق> يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم جاءكم الرسول من محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالحق أي هو حق وما جاء به حق يعني رسالة محمد حق فهو رسول حق من الله وما جاء به من الوحي والقرآن حق يشمل هذا وهذا جاءكم الرسول بالحق وضد الحق الباطل من ربكم أي من خالقكم ومالككم ومدبركم لأموركم وهذه ما نسميها ربكم الرب الربوية العامة لأن الربوية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة من ربكم يا أيها الناس فأأمن خيرا لكم أي آمن بما جاء فيه فهو خير لكم. خير لكم في أبدانكم. خير لكم في حياتكم. خير لكم في شؤون أموركم. خير لكم في كل شيء. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة. انظر ماذا خسر العالم, خسر العالم لما تركوا شريعة الإسلام. قضايا وحروب ومشاكل ومجاعات وآراء. واختلافات تحدث ولا حرج لما تركوا الجهاد ولما تركوا دين الله عز وجل لأنه لا سعادة البشرية إلا بالوحي وأي موضع لا تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون وأي شيء لا تشرق عليه شمس الرسالة فهو ملعون كما قال ابن تيمي رحمه الله فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم لما يترتب عليه من المصالح والفوائد فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان يعني هذا الذي يطعن ويقول فستو رب الكعبة ما الذي جعله يقول ذلك والناس تهرب من الموت ويعشقون الدنيا ويبيعون مبادئهم من أجل ريال وريالين وهذا يطعن ويقول فستو رب الكعبة طيب كيف الإيمان وهذا يقول يا رسول الله أبناء يريدون ان يمنعوني من الجهاد وإني أرجو أن أطبع بعرجتي الجنة وهذا يقول ليس بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فقال يا رسول الله ليس بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء قال نعم قال بخن بخن إنها لحياة طويلة فألقى تمرات كنا في يدي فقاتل فقتل يعني السؤال يطرح نفسه ما الذي جعله يقول ذلك الإيمان ما الذي جعل ذلك الرجل يصلخ، صلخ ويقول ويردد وكان في الكتابي مصدورة. هو يضحك الإيمان والناس تبيع مبادئها من أجل ريال وريالين تبيع عراضة من أجل ريال وريالين هؤلاء يذبحون ويتشرفون بهذه الذبحة لماذا؟ إنه الإيمان لأن هذه الحياة لأن حينما نتكلم عن الحياة لا نقصد الحياة الأكل والشرب تقول فلان عنده قصر وفلان عنده ملايين نعم عنده قصر لكنه هموم وغموم وحياة دنيوية فيها من الغموم الله بها علي ما الذي جعل ماما أحمد يقف أمام الدنيا وابن وبنتيمي رحمه الله يستجن سبع مرات وهو سعيد مبسوط الإيمان الإيمان وقرى في قلوبهم فكل نعيم في الدنيا سببه الإيمان وذلك العالم الذي يقول أن الأصبع لتشهد لا إله إلا الله ترفض أن توقع فقط يلدونه توقيع ويتركونه توقيع فقط يقول أن الأصبع لتشهد لا إله إلا الله لا توقع ويقتل إيمان لو ما عنده إيمان وإيمان بالآخرة فعل ذلك لا. الناس تذهب وتتحصن وتشري أبر من أجل أن تموت أو تؤخر الموت وتفعل ما تفعل كما هو معلوم وهؤلاء يذهبون للموت الإيمان والإيمان بالآخرة والسعادة الدنيوية والأخروية التي جعلها الله عز وجل فيه. وذلك يقولون من تيمين أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وإن تكفر أي بالرسول فإن لله ما في السماوات والأرض أي غني عنكم ليس بحاجتكم ولا بإيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض هذا سلوب القرآن وينبغي يكون سلوب كل داعية يدعو للناس ويأتيهم بالأسلوب الطيب والحكمة ومع ذلك بينهم إن من كفر فالله غني لو تكفر الأرض كل الأرض لأن الإنسان إذا آمن بذلك قوية إيمانه ما يخاف يقول تكفرون لما تكفرون تفعلون ما تفعلون أنا أبرئ ذمتي أقول هذا حرام وهذا حلال تكفرون تأكلون الحرام الله غني عنكم وغني عن عباداتكم ولا يتضرر بكفرانكم كما قال تعالى إن تكفروا فإن لله فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى وقال موسى إن تكفر أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فمن أراد أن يكون قويا ولا يتزعزع يحتمي بالله عز وجل وذاك يقول سعيد مسيب، من استغنى بالله افتقر الناس إليه من استغنى بالله افتقر الناس إليه ما يفتقر الناس إلا الشخص استغنى بالله نعم ولذلك في الحديث قال الله تعالى لو ان أولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى رجل ما نقص من ملكي شيء الى اخره الحديث المشهور فالله غني عننا فان تعالى الايمان وامرنا بالايمان فانه لمن لمصلحتنا وهدايتنا فان تكفروا فإن فان لله ما في السماوات والارض ينبغي على الناس كل الناس الداعي الناجي نبه الناس على ذلك إن الله غني عن العالمين وإنما الله عز وجل يدعو فهو أعلم بكم وبأنفسكم وكان الله عليما بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الغواية فالله عز وجل يعلم كل شيء وليس كذلك يعلم ما في القلوب ويعلم ما في النيات وحصل ما في الصدور فالله لا يقف عليه شيء فينبغي الإنسان أن يصحح نيته وأن يصحح نيته في طلب وفي الطاعة وفي العبادات ويريد ما عند الله فإن الله لا يخفى عليه شيء وإذا كان لا يخفى عليه شيء فسيجازي كلا بعمله حكيما في أقواله وأفعاله وشرائه وقدره كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى من فوائد الآية بيان أن محمد الرسول الله من فوائد الآية عمومه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس من فواد الآية أن ما جاء به الرسول حق من فواد الآية إثبات الربوبية لله ذكرنا لكم قديما آية تجمع الربية العامة والخاصة قول أه؟ نعم آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون الربية الأولى الربية العامة والثانية خاصة وفيها عموم ملك الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا والله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم مع نبينا محمد